بجهادنا, بجهادنا بجهادنا بجهادنا سنفتت الصخرة ونمزق الطاغوت والكفرا بجهادنا سنفتت الصخرة ونمزق بعزيمة جبارة كبرى وإرادة لا تعرف القهر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 ونجند الوجدان والفكر بدمائنا سنلون الفجر ونروده يا امتي نصرا بكفاحنا سنحول المجرى بكفاحنا سنحول بجهادنا بجهادنا سنفتت الصخرة ونمزق الطاغوت والكفرا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 بجهادنا بالمشعل الوقاد سيزول ليل الشرك والإلحاد ونخوضها بعزيمه وجلاد ونفل جور القيد والاصفاد جور القيد والأصفاد بجهادنا بجهادنا سنفتت الصخرات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 وإرادة لا تعرف القهر بجهادنا <تصفيق>